إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون في ما هون آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوت فريحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المُسَحَّرِين ما أل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 خُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ